يغير. إن الله لا يغير ما بحوض حتى يغير ما بأنفسه وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له فأنا سماع الشيخ نفاذ رحمه الله دائما يوصي يوصل طلاب العلم التو والرجوع إلى الله والخروج من خوف العباد من الذنوب هذا سبيل تغيير الحال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه كل يسان يستشعر أنه مسؤول عن هذا البلاء وهذه الفتن no. ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعه وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إلا أن يكون جاهلا يعني لا يعلم الرسول شهد بالجنة هذا العالم أما إن كان من رسول شهد لهذا بالجنة ويطعن فيه أو يسبه هذا مكتوب للرسول عليه الصلاه والسلام. وقال مالك بن أنس: بل لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول, أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله. ثم مات. كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصادقين وإن كان له تقصير في العمل. لأنه في الحديث المرء مع مع من أحب. قال النساء صلى الله عليه وسلم إن الغجر يحب القوم ولم يلحق بهم يعني في العبادة والإجتهاد العبادة قال المرء مع من أحب فأحب يا أخي اهل السنة أحبهم وانصرهم ولو كان عندك تقصير في العمل فإن هذا يشفع لك إن شاء الله إن الغجر يحب القوم ولم يلحق بهم قال المرء مع من أحب نعم وقال بشير بن الحارث الإسلام بشير بن الحارث المعروض بشير الحارث إمام زاهد ورع ولا توفي سبع وعشرين أميركا قبل الثالث الإسلام هو سنة والسنة هي هي الإسلام وقالت ضير بعياد إذا رأيت إذا رأيت رجلا من أهل السنة إذا رأيت رجلا من أهل السنة أبغون إذا رأيت أبغون نعم إذا رأيت رجلاً من أهل السنة فكأنما أرى رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في زمان الخضي كيف لو رأى زماننا مع قلة أهل السنة فيه قال شيخنا لأنه تابع لآثارهم متخلخ بأخلاقهم إذا رأيتك كأنك رأيت أحداً من أصحاب الرسول عليه وسلم وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين لأن المفاق يكثر في أهل البدع والتلون والعياذ بالله كثير فيه قال يونس بن عبيد العجب ممن يدعو, العجب العجب ممن يدعو اليوم, اليوم إلى السنة هذا في يونس بن عبيد عجيب الحال يصنع. لانه موفق مع سفرة البدع. ماذا لو رأى يونس المعبيد زماننا ماذا سيقول حقا الموفق من دع من دع إلى السنة فأستيامه مع انتشار البدعة من الآن يددت كتب السنه السنة في المساعد هل يوجد أحد إلا أنتم ومن على شاكلتكم من طلاب الإن الناس في شغلة السياسة والكراسي والأموال الشاشات والقنوات لا يوجد إلا من هو سلفي وقح في كل زمان يدرس كتب السلف لأنه لا يمكن أن يعيش بدونها وإذا فارقها كأنه يعني يموت ولذلك السلف وهم يموتون كانوا يدرسون يدرسونها ليكون هذا المجهد الطبري كما ذكر الزهري في السير سير هذين هؤلاء عند وفاة الرحمان على سراش الموت تذكر أقرانه عنده مسألة فقال يجتوني بالقصص والمحبارة. قال يا رحمك الله وأنت على هذه الحالية لن تعمل بها قال لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جائعاً سماح الشيخ الواقع صلى الله على في آخر أيام بدأت ابن عنده سرطان، صلى الله عليه وسلم وزلت عشر من رمضان ويموت في شوال مباشر بعدها بأيام والله له الطريق هذا ملة كبير أنت في كلام أنت في موت الشيخ يقول نحن سنموت سنموت والله لنقطع هذه السمنة أبدا عن هذه الطريق رحمه الله. هكذا العلماء نباجه درس في الطائرة درس في السيارة ذهابا وإيابا في عمل من عمله. أولا العلماء الذين أحب العنم بالصدخ. ولكن الآن كنا مجنوبين وكنا بنتنا وكنا وكنا وكل. والقرء والله ما رأى ما رأين. للحكاء ولكن على فرض أن هذا وقع على حكاء خلاص دونت الثورة 25 كما تقول 26 هو الدرس كيف تحيي في أما أن تهيد وتميت إيقوا إيقوا الدرس بقى. وتهد إيقوا الدرس كنت بالسلام فأنت فعلا كنت مخنوب والخانجة كما تذكر إيقوا الدرس بقى. أكفل ناس، أينه؟ على حاوله لا نعم. وأعز منهم من يجيب إلى السنة فيقبل هذا في زمن يونس بن الأبيض. كيف بجملنا؟ قل من يقبل السنة اليوم؟ إنما ترد بعقول الرجال وأخوات الرجال وكان ابن عون يقول عند الموت السنة سنة وإياكم والبدع. يعني يلزم السنة يلزم السنة على تفرير هذا نعم وإياكم والبدع حتى لا الله والعلماء أنصح الناس بعد الأنبياء لأنهم ورثتهم حتى في الموت يعلمون وأنصحوا الناس وهذا منهج موروث على الصحابه لما جاءت في الصيحيني. لما جاء أقوام إلى عباد ابن الصاند قال وهو على فراش الموت قال يرحمك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع في المنشط والمكره على اثر علينا ولا نرجع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بوحا هو على فراش الموت ابن عمر يقول قال النبي السلام لا تمنعوا اماء الله مسايد الله وبيوتهن خير لهن على فراش الموت يعلمون الناس هذا هو احمد بن حمدان وناس رجل من اصحابي ترئى في المنام فقال قولوا لابي عبد الله عليك بالسنه فان اول ناس سالني فاسالني الله سالني عن السنه قال شيخنا هذه رؤيا من باب البشاره انتهى الكلام ومعلوم ان الاحكام عند اهل السنه لا تؤخذ من الرؤى الا رؤى من الأنبياء فإنها وحي، الوحي قد يأتي على هيئة نعم. وقال أبو العالية أبو العالية هو الرياح رفايا بن هران إمام انتقر أحد الأعلام في القرن الأول سنة كثير تقرأ البخال معلقات في صحيحه في على الصلاة وأن نعناها التناوى العبد في الملائب أحد من نات على السنة مستورا فهو صديق صديق يعني بقوة تبطي يحذر من الشبهات لما كان صديقا حذر حضر, حضر الشبهات والبدع والاهواء. نعم ويقال الاعتصام بالسنة نجاة نعم. وقال مالك رحمه الله السنة جسكينة روح قررت بها نجاة لا وقال صديان الثوري من أطفى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عثمة خرج من عثمة الله ووكل إليها يعني إلى البدعة أحوذ ورحمة الله قال شيخنا. هذه من العقوبة العاجلة إلا أن يتوب وقال داود بن أبي هند داود بن أبي هند والخسيري مولاه من فصل الإمام الحافي احتفظ توب في سنة أربعين ومئة ناشي. أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء شيء مما يقولون، أثبتك في نار جهنم. هذا قال شيخنا هذا من أخبار بن إسرائيل لا يعول عليه. نعم. فقال أبو بن عياد، من جالس صاحب بدعة لم لم يعقل لم يعقل حكمة. قال شيخنا أي العلم. الا ان يتوب نعم وقال الفضيل بن لا لا تجلس مع صاحب بدعه فاني اخاف ان, ت أن تنزل عليك اللعنه لان اهل التبائر ملعونون واهل البدع ملعونون قال عليه الصلاه والسلام قال حديث علي عند مسلم لعن الله من آوى محدثا اظن بعضهم محدثا يعني البلاء أو صاحب البلاء. لعن الله من غير من الأرض. لعن الله من جب حذير الله. نعم. وقال أبو بن عياد من أحمى صاحب بدعة أحب الله عمله. هذا إن كان البدعة بدعة مكره. نعم. وأخرج نور الإسلام من قلبه. نعم. وقال أبو بن عياد من جلس مع صاحب بدعة فرثه العمى فقال الفضيل بعيام اذا رايت صاحب بدعه في طريق فجز في طريق فجز في طريق في غيره هذا لم يكن على ظني فقال الفضيل بعيام من عظم صاحب بدعه فقد على هجم على ومن تبثل هذا المعنى مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام ومن تبسما في وجه مبتدع فقد استقصدنا انزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن زود كلمته مبتدعا فقد قطع فقد قطع رحمها نعم زوج ابنته صاحب دين قد قطع رحمها ومن تبع جنازه مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع وقال الفضيل بعياض اكل مع يهوديا يهودي ونصراني ولا اكل مع المبتدع لماذا لان كفر اليهود والنصارى واضح والرسول اكل عند زينب اليهودي اما ان تر ليس واضح وجودك معه يلبس على الناس لكن أنت العلماء طلاب العلم. نعم. أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حسم من حديث. كل عديد إذا علم الله من فضل أنه مبغض لصاحب بدعة رفع له وإن قل عمله. ولا يكن صاحب سنه يمالئ صاحب بدعه الا نفاقا ومن اعرض بوجهه عن صاحب بدعه ملأ الله قلبه إيمانا ومن انتحر صاحب بدعه آمن امنه الله يوم الفزع الاكبر ومن اهان صاحب بدعه رفعه الله في الجنه مئة درجه فلا تكن حي... فلا, حيث... فلا, حيث... فلا تكن تحب فلا تكن هذه هذه الأشياء فلا تكن تحب صاحب بدعه تجاهه أبدا يحب صاحب بدعة الله كان شديد على أهل رحمة الله أبا محمد الحسن بن علي خلف كان شديد على أهل الأهويل. و هذا كنت هذه استمر يوفقه إن شاء الله من اليوم الاثنين نفس نجم ما بقي إن شاء الله من دشون الاثنين نكون نتائنا إن شاء الله تعالى صلى الله جل وعلا إنه فينا نواجههم وحب الأرض يجمعنا دائما على قاعدة وفي الدنيا في دار الطرمات مع نبينا الصلاة والسلام أن يوفق المسلمين باختيار الأصلح لمن يقدمه بكتاب وسنة نبيه الصلاة نحقن دماءنا وجنبنا الفتن. صلّا نجعل مصر أملاً أماناً سقاءً رقائياً. سير بلد المسلمين. نعوذ بالله ليرقد ما فعل سفهان. صلى الله ليرقى لما فعل سفهان. وصلى الله لنصر السنة. صلّى الله لنصر السنة وأهلها. الله منصر السنة وأهل السنة. وعليك بعند الأهواء والبدع. وصلى الله علينا محمد وعلى آله